ألم يروكم أهل كنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم؟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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سير في الأرض ثم انظر كيف كان عاقبة المكذبين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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغْوَيْرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني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 الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن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 وَمِنْهُمْ مَنِ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَاءَ وَإِنْ يَرَوْكُ الْآيَةَ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّىٰ بِهَا فَإِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فَدَخَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءْتُمُ السَّاعَةَ حَتَّى إِذَا الساعة بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 قُلْ لَّأَقُولُ لا لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّ أَتَبَعُ إلَّا مَا يُحَائِلِي قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.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 ما يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّم، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبيكم، ثم ينبيكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفيته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ قل مين ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع تدعونه تضرع وخفية اللئن أنجانا من هذه لنكون ن من الشاكرين.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 لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُد بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا وَلَا ولا يضرنا ونرد على عقابنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين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 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ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 أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين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 أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّهُ هَدَيْنَا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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضل على العالمين ومن آباءهم وذريةهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده.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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوره وده للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا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 وَلَوْ تَرَانَ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِيَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وضل عَنْكُمْ مَا كنتم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنتو أفكون فالق الصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبان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 فأخرجنا به، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حب متراكباً. نخرج منه حب متراكب ومن النخل من طلعها قنوان دامية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه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 كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ نَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ونقلب أثيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا الَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إلا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 ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا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 وَفَصَّلْنَا لَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن. قد استكثرت من الانس وقال اولياؤهم وَقَالَ اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا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 كما شئكم كما شئكم من ذرية قوم آخرين إنما تعودون لا وما أنتم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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا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 وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ فَجَرَّ لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِزَعْمِهِمْ لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا من نشاء أعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجذه بما كانوا يفترون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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفه بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء إن على الله قد وَمَا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرُونَ حَرَمَ أَمِلْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ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 لا في فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة İlla ay ykon meyte tan, ou demen أَوْ ou lehmahizir, f innehu rjes ou fisqa, f innehu rjes ضرغوا رباغو ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما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 تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهدان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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَالصَّاقُونَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون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 إلى الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أن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 سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يصدفون هَلْ يَنظُرُونَ إلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ